「私の思アンを忘れずに私の思い出 ل 忘 إ ل に私の思い出を忘れ خلق السماوات والأرض بالحق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 وعلامات وبالنجم هم يهتدون َ م م ف م ن يخلق كمن لا يخلق َ ف ل ا تذكرون و ِ ن تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها ِ ن الله لغفور رحيم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 اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من ا ل ق واتاهم ع عليهم د فخر السقف فوقهم من و أ العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخزيهم ويقول أ ي ن ش ر ك ا ئ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 أنفسهم ف أ ل ق و ان السلم ما ك الله ن ع م من سوء ب إن ا ل ل عليم بما كنتم تعملون ف د خ ل و ا أ ب و ا ب جهنم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 م و س و ع دخل النابلسي كنتم للعلوم ا ا ل م ل ا ئ ك ة أو يأتي أ م ر ر ي ه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 我 قال الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, واجتنبوا الطاغوت فمنهم وما لهم を ن من من ن するた ي に」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 ولاجر أ ا ل آ خ ر ة أ ك ر ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أ ر س ل إ ر ا ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م ف ا س أ ل و ا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 فمن الله ثم إ ذ اذا مسكم ثم الضر فإليه تجأرون إ كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا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 ولكن يؤخرهم الى أ ج ل مسما ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاخرون س ا ع ة ولا يستقدمون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 ما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا, خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 وقل ه م ع ى م انهم ملكت م أ ي ا فهم ف ي ق س ل و ن بهذا الكمال ويصدرون ج بهذا ل ل ك م ا ل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 موسوعه النابلسي ل أخرجكم ا تعلمون للعلوم ا ل ا ر و ا ل أ ف ئ د ة ل ل ع ك م تشكرون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 الأنعام بيوتاً تستخفونها تستخفونها إقامتكم أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى ضعنكم يوم ويوم ومن حين والله جعل لكم من مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكناما وجعل, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 و َ إ ِ ذ َ ا راى َ الذين ََِّ أ َ ش ْ ر َ ك ُ و ا شركاءهم َََُُْ قالوا َُ ربنا َََّ هؤلاء َ ا أ َ شركاءنا َََُ قالوا َُ ربنا َََّ هؤلاء َ ا أ َ شركاءنا َََُ الذين ََِّ كنا َُّ ندعو َُْ مِنْ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 الله ل ل ج ع ك موسوعه النابلسي للعلوم ن ي ش ا ء و ل ا س أ ل ن ع م ا ك ن ت م تعملون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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين ص ب ر و ا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون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 ه く知 غ て ا من 私たちはの世を変えることについて学て学びたいことにて学びたいことについて学びたいことにとたていたて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 و الذ ص ص على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون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 ウヘイネイケエニテビルミルタイバロヒメハニフェウメケネミネルムシリキンイネメジュリレスベトワレレディネフテレフウフィーウエイン ربك ليحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ن الحسنة ودعوا والموعظة وجادلهم بالحكمة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي س ربك هي ح أ